الحمد لله الحمد لله كما حمد سبحانه وتعالى نفسه وكما هو أهله ومستحقه وكما حمده الحامدون من جميع خلقه وأستعينه استعانة من فوض إليه أمره وأقرأ لا منجى ولا منجى منه إلا إليه وأستغفره استغفار مقر بذنبه معترف بخطيئته وأشكره على سابغ نعمته وعظيم منته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً بربوبيته وإخلاصاً له في وحدانيته وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا محمداً عبد الله ورسوله خيرته من بريته ائتمنه على وحيه واصطفاه لرسالته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى عترته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة المؤمنون إن من فضل الله تعالى ومنته على عباده أن جعل لهم من مواسم الخيرات أوقاتا فاضلة يتسابقون فيها إلى الطاعات ويعظم الله تعالى لهم بها الأجور في الجنات ولقد كنا في موسم سابق في شهر رمضان المكرم الذي جعل الله تعالى فيه من الأجور عظيمها ومن الأعمال جليلها ثم بعد ذلك أتت علينا ست من شوال فصمناها فتقرب العبد بها إلى ربه جل وعلا ونسأل الله تعالى أن يجعلنا فيها من المقبولين ثم هنا نحن اليوم نستقبل خلال الأيام القادمات ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضله لما قال كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه مسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة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 أن جعل الله تعالى أعمارها أقصر من أعمار الأمم السابقة لكنه سبحانه وتعالى عوضنا بمثل هذه الأوقات الفاضلات فإننا أقصر منهم أعمارا لكننا نسبقهم في يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وابن ماجه مبينا حال الأمة في أعمارها قال أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وأقلهم من يجوز ذلك وقد كانت الأمم السابقة ربما عاش أحدهم ألف سنة أو ألفي سنة أو ربما عاش أكثر من ذلك ألا ترى أن نوحا عليه السلام كانت فترة دعوته فقط قريبا من الألف سنة فما بالك بما عاش قبلها وما عاش بعدها قال الرازي رحمه الله تعالى اعلم أن من أحياها وهو يتكلم عن ليلة القدر قال اعلم أن من أحياها فكأنما عبد الله نيفاً وثمانين سنة ومن أحياها كل سنة فكأنما رزق أعماراً كثيرة يتكلم عن ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها خير من ألف شهر فما بالك أيضاً ببقية الأوقات التي جعل الله تعالى فيها الأعمال مضاعفات سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل عشر ذي الحجة قالوا كان إذا دخلت العشر عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه يعني ينشغل عن الناس ينشغل عن الناس بقراءته وصلاته وكثرة تسبيحه وانفراده بالعبادة حتى لو أراد الناس أن يجالسوه لما وجد لذلك وقتا كما عند الدارمي, الدارمي بإسناد حسن وروي عن ابن جبير إن أنه كان يقول لا تطفئوا سرجكم أيام العشر كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يأتي ذلك في غيرها فإنك لو جئت إلى رمضان لستطعت أن تجمع فيه ما بين الصلاة والصيام والصدقة والقرآن لكنك لا تستطيع أن تحج في رمضان فأنت تفوت عبادة عظيمة ولا تجمعها مع هذه أما خلال هذه العشر فتستطيع أن تجمع أصول العبادات فأنت موحد بشهادتيك وتصلي وتصوم وتتصدق وتحج لذلك فضل على غيرها وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد فيهما قال أن العمل في العشر يعدل عمل سنة كامله. وقد قيل إن أفضل الأشهر في السنة هي الأشهر الحرم وأن أفضل الأشهر الحرم هو شهر ذي الحجة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فجعل صلى الله عليه وسلم الشهر الذي كان فيه وهو شهر ذي الحجة جعله شهرا محرما مفضلا على غيره من الشهور ولا شك أن أفضل أيام هذا الشهر أعني شهر ذي الحجة أن أفضل أيامه هي الأيام العشر التي تكون في أوله أقسم الله تعالى بها في كتابه فقال جل في علاه والفجر وليال عشر قال ابن كثير رحمه الله الليال العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف ومن فضائلها أنها الأيام التي أكمل بها موسى عليه السلام موعده للقاء ربه جل وعلا قال سبحانه وتعالى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ذكر المفسرون أن الله تعالى وعد موسى ثلاثين ليلة فصامها موسى عليه السلام وعده لأجل أن يكلم ربه جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى وكلمه ربه فقد كلم الله تعالى موسى كلاما يليق بجلال الله تعالى وعظمته ذكر المفسرون أن موسى عليه السلام استعدادا لذلك اللقاء العظيم صام تلك الثلاثين ليلة فلما أتمها استاك بلحاء شجرة ليطيب فمه فأمره الله تعالى أن يصوم عشرة أيام فصام عشرة أيام قالوا والثلاثون يوما التي صامها موسى عليه السلام هي ذو القعدة والعشر التي صامها بعد ذلك هي أيام العشر الأول من ذو الحجة واليوم الذي كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام هو يوم الحج الأكبر هو يوم النحر أفضل الأيام عند الله تعالى أيها الإخوة الكرام وآخر عشر ذي الحجة هو اليوم العاشر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه الشريعة كما قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم لإسلام دينا هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة كما في البخاري عن طارق بن شهاب عن عمر رضي الله تعالى عنه وقيل نزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر وهو خير الأيام عند الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم كما في السنن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر قال سبحانه وتعالى وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ويوم الحج الأكبر هو خلال هذه العشر ويوم عرفة هو خلال هذه العشر وهذه العشر هي التي خصها الله تعالى بعبادات متنوعة من فضائلها أن في ذلك اليوم العظيم أعني يوم عرفة وهو يوم عظيم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفّر سنتين كما في حديث أبي قتادة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده ويوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه فقال جل وعلا وشاهد ومشهود قيل الشاهد هو يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة وما من يوم يعتق الله تعالى فيه الرقاب من النار أكثر منه في يوم عرفة لأنه سبحانه يدنو من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء وفي المسنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يباهي ملائكته بعشية عرفة بأهل عرفه فيقول أنظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا وفي الموطأ من مراسيل طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم. ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام قال إلا ما أري يوم بدر قيل يا رسول الله وما رأى يوم بدر قال فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة ويوم عرفة أيها المؤمنون هو يوم الوقوف والتضرع والإنابة والانكسار إلى الله جل وعلا ويستحب في يوم عرفة الاكثار من قول لا إله إلا الله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 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال, قال الترمذي حديث غريب وحسنه الألباني رحمهم الله تعالى جميعا أيها المؤمنون لهذه الأيام العشر أحكام خاصة منها أنه إذا دخلت العشر وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره وفي رواية ولا من جلده كما في صحيح مسلم وغيره من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقيل في حكمة ذلك أنه لما امتنع الحاج خلال إحرامه من أن يأخذ من شعره وأظفاره حتى يذبح هديه أو حتى يرمي الجمرة حتى يتحلل فإن, الم فإن غير الحاج مأمور أن يشرك الحاج في مثل ذلك فيمتنع عن أخذ شعره وأظفاره وكذلك في هذه الأيام يستحب الإكثار من العبادات خاصة من ذكر الله جل وعلا كما في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العشر قال فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير وفي قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وماذا يفعلون ويذكروا اسم الله متى في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام جمهور العلماء على أن المراد بهذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة قال بذلك ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وهو قول أبي حنيفة والشافعي وهو المشهور عن أحمد رحمهم الله تعالى جميعا يستحب الإكثار فيها من التكبير والتهليل والتحميد كما قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن لم يقل فقط سبحوا وهللوا وكبروا وإنما أمر بالإكثار قال فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد والذكر عموما له فضل عظيم ألم تسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده لما قال صلوات ربي وسلامه عليه ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالذكر من استوصاه من المؤمنين كما عند الترمذي أن رجلا قال يا الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله قال ابن القيم الأفضل في في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم ثم قال والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيم التكبير والتهليل والتحميد فهو أفضل من الجهاد غير المتعين فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضات الله تعالى في ذلك الوقت والحال ويستحب فيها أعني في عشر ذي الحجة التكبير فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الدعاء والذكر والذكر والتكبير في عشر ذي الحجة وكان يأمر بذلك والتكبير على نوعين منه التكبير المطلق وهو أنه منذ أن تدخل العشر يكثر الإنسان من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والتكبير المقيد هو في حق غير الحاج من فجر يوم عرفة يبدأ يكبر ما بعد الصلوات يرفع بذلك صوته إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة العصر يعني إلى الثالث عشر من ذي الحجة أما في حق الحاج فإن فإنه, فإنه لا, يكب لا يكبر بعد الصلوات وإنما يلبي حتى إذا رمى الجمرات قطع تلبية وابتدأ التكبير المقيد بعد الصلوات في حقه من بعد صلاة الظهر من يوم النحر أعني في يوم العيد وصيغة ذلك التكبير كما تقدم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال الشافعي إن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر إلى غير ذلك قال الشافعي إن فعل ذلك كان حسنا كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد فهذا ذكر مقيد ومطلق ويستحب الإكثار منه في هذه العشر من المستحبات في هذه العشر الصيام صيام عشر ذي الحجة كلها مختلف فيه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط رواه مسلم وقالت حفصة رضي الله عنها أربع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن صيام يوم عاشراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعت الفجر ذكره الإمام أحمد وفي سنده أبو, أس أبو إسحاق الأشجعي الكوفي وهو مجهول وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسعة ذي الحجة ويصوم عرفة وثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين من الشهر والخميس وفي لفظ الخميسين قال ابن القيم والمثبت مقدم على النافئ صح لكن الصحيح في ذلك ما ذكره أحمد رحمه الله في بعض فتاويه لما قال إنه يستحب أن يكثر من الصيام فيها ألا يصومها كاملة قال وذلك لأجل أن نجمع بين حديث عائشة وبين غيرها من الأحاديث فإن عائشة ذكرت أنه ما صام قط وذكر غيرها أنه كان يصومها فلعله صلى الله عليه وسلم كان يصوم كثيرا من العشر فربما دخل على عائشة في بعض أيامها وهو غير صائم فلم تره في خلالها صائمة بينما يكون في أيام غيرها من زوجاته يكون صائما صلى الله عليه وسلم والصوم عموما له فضله قال الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ثم قال وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة سبعين خريفا فالصيام في العموم له فضل فما بارك إذا اجتمعت هذه العبادة مع فضل الزمان الذي تتعبد لله تعالى فيه من أفضل الأعمال في هذه العشر الجلوس في المصلى بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس إلى ارتفاعها وهذا عام للرجال والنساء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم كان إذا صلى الغدات جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وفي حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كانت له كأجر حجة وعمرة تامة, تامة تامة تامة قال الترمذي حديث حسن من أفضل الأعمال في هذه العشر الاكثار من الصدقة الصدقة على الفقراء على المساكين الصدقة بالمال الصدقة بالطعام الصدقة باللباس حتى يجمع الإنسان في هذه العشر بين فضاء المتعددة فتكون في هذه العشر صمت وصليت وقرأت القرآن وجلست في مصلاك وربما حججت أو اعتمرت وتصدقت فإذا جمعت بين أنواع من الطاعات المتنوعة في هذه العشر كان لذلك فضلا عظيما عند ربنا جل وعلا أسأل الله سبحانه وتعالى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 صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام إن المرأة في مثل هذه المواسم في الطاعات ينبغي أن يقبل عليها وأن يتعبد لله تعالى فيها فإن الله جل وعلا يحب العفاد الذين يتقربون إليه في عموم أوقاتهم فما بالك إذا سمعوا الحث في هذه الأوقات على الزيادة من الطعات فاستجابوا لربهم جل وعلا وإن المرأة ينبغي أن يجمع لنفسه وأن يقدم خيرا ينفعه بعد موته سواء في قبره أو عند لقاء ربه جل وعلا فما يدري الإنسان متى ينقطع عنه عمله كل مرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه قال القرطبي رحمه الله تعالى بين الفتى مرح الخطى فرحاً بما يسعى بما يسعى له إذ قيل قد مريض الفتى إذ قيل بات بليلة ما نامها إذ قيل أصبح بائسا لا يرتجى إذ قيل أصبح بائسا ومعللا وموجها إذ قيل قد مات الفتى فكم من إنسان كان يؤمن لنفسه أن يعيش حياة طويلة ثم قطع الموت عليه لذته وقصر عليه أيامه وقصر عليه أمله ثم عجل الله تعالى عليه بموت وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موت الفجأة يكثر في آخر الزمان وكم نصلي في هذه الأيام في المساجد التي أعدت للصلاة على الجنائز كم يصلى فيها من على الموت سواء في صلاتي الظهر والعصر أو في غير ذلك حتى وصلت في بعض الأشهر الماضية في الرياض وحدها من صلي عليهم خلال شهر واحد في الرياض يزيد على عشرة آلاف فربما أن الإنسان قد جعل الله تعالى له ذلك حتى يحاسب نفسه إذا صلى على ميت فإذا وقفت مصليا على ميت قل في نفسك ماذا يكون الحال لو كنت أنا في هذا الكفن والناس يصلون عليه ثم يمضون بي إلى قبري وكم من إنسان كان يؤمل حياة ثم فوجئ بعد ذلك أنه نزل به الموت فقطع عليه ما كان يعده من أعماله أحدثني قريب لي يعمل في مستشفى عفيف يقول إنه حصل حادث يوما لرجل مصري مع امرأته وابنهما فتوفي الرجل والمرأة وبقي هذا الولد قال فاتصلنا على أهله في الرياض فإذا ليس له أحد بحثنا عنهم فلم نجد أحدا قال فاتصلنا على أهله في مصر فقال أخوه انتظروا حتى آتي وأدفنوا أخي وزوجته وآخذ الولد إلى مصر يقول ففعلا بعدها بيومين حفظناهما في الثلاجة حتى إذا جاء وصلينا عليهم ودفنا الرجل والمرأة وأخذ الولد معه ومضى به ليطير من مطار جده إلى مصر يقول فلما كان على طريق الهدى وهو متوجه من الطائف إلى مكة ثم إلى جده وقع له حادث ومات هذا الرجل نفسه هذا الذي جاء من مصر ليأخذ ابن أخيه توفي قال فما وعينا إلا والسائق الذي الذي كان يسوق به السيارة لم يتوفى والولد أيضا بقي يتصل بنا ويقول الرجل مات ماذا أفعل بالولد فقلنا أعده إلينا قال فجاء به وبذلك المتوفى ودفناه بجانب أخيه وكأنه يأتي لأجل أن يدفن في بلد ربما لم يدخلها في في في يوم من الأيام ولم يرها والله تعالى قد قدر عليه أن يأتي إلى هذا المكان ويموت فيه وقبل أيام نعي إلي رجل من كبار التجار وتتزين له الدنيا يوما بعد يوم ولا يزال المال والجاه والظهور والشهرة والمنصب يقبل عليه يوما بعد يوم وهو رجل على خير ولا يزال في سن الخامسة والأربعين من عمره يعني ربما كان في منتصف عمر بعض الناس ممن يعيشون إلى الثمانين أو التسعين وربما لو سألته تقول له كم تؤمن أن تعيش لقال لك الحمد لله أنا أفحص كل شهرين ليس عندي مشاكل كوليسترول ولا مشاكل في الدم ولا عندي مشاكل في الكبد ولا في الضغط ولا في السكر وأمور ماشية وعندي طبيب متابع لي إلى غير ذلك ودخل إلى حمام منزله لحاجة يقضيها فانزلقت رجله وضرب رأسه ببعض ما في الحمام وتوفي في ساعته كل مرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه إذا شعر الإنسان أيها الإخوة والله بهذا ورأى ورأ المنايا تخطف العبادة يمينا وشمالا فعلا فكر في نفسه أنا ماذا قدمت للحياة الأخرى التي أنا مقبل عليها اصبر لمري حوادث الدهر فلا تحمدن مغبه الصبر وامهد لنفسك قبل ميتتها واذخر ليوم تفاضل الذخر فكان ان اهلك قد دعوك فلم تسمع وانت محشرج الصدر وكانهم قد هيؤوك بما يتهيئ الهلكه من العطر وكانهم قد قلبوك على ظهر السرير وظلمة القبر يا ليت شعري كيف أنت على ظهر السرير وأنت لا تدري أم ليت شعري كيف أنت إذا وضع الحساب صبيحة الحشر أم ليت شعري كيف أنت إذا قال العباد وكلهم يدري فإذا كان الإنسان يتخيل مثل هذه الأمور فعلا وجدت أنه مقبل كلما أقبل موسم من مواسم الطاعات يفرح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان يفرح به. إذا أقبلت العشر يفرح بها لأنها مواسم جعلها الله تعالى ليضاعف فيها الطاعات مثل لو أن مدرسا قال لطلابه الذي سيختبر الاختبار القادم وهو اختبار غير واجب عليكم لكن من اختبر فيه سأضاعف له جميع الدرجات السابقة تجد أن الطلاب العقلاء يحرصون ويقبلون عليه فما بالك إذا كان ربنا جل في علاه قد خصص لك خلال السنة خلال الثلاثمائة والخمسة يوم خصص لك أياما معينة قال يا عبدي إذا تقربت إلي في هذه الأيام أضاعف لك الطاعات وأعظمها وأجعلك تسبق أقواما ربما تعبد في السنة كلها وأهمل هذه الأيام فأنت تسبقهم بتعبدك فيها فالله الله أيها الإخوة الكرام بأن يجعل الإنسان لنفسه في خلال هذه العشر ختمة او ختمتين للقرآن أن يجعل لنفسه محافظة تامة على صلاة الضحى أن يجعل لنفسه محافظة تامة على قراءة القرآن وعلى الاكثار من ذلك على صلاة الوتر على الصدقة يوميا ان تسر له ذلك ولو بالشيء القليل على التبكير إلى الصلوات التبكير إلى الصلوات تبكير إلى المسجد سواء في الصلوات الخمس او في صلاة الجمعة أنا في العادة إلى هذا الجامع آتي مع دخولي وقت الخطبة وأجد السيارات مزدحمة في غربي الجامع وغيره اليوم أقبلت قبل بداية الخطبة بقرابة العشرين دقيقة فتفاجأت أن سيارات أقل بكثير مما, مما تعودت أن أراه لما آتي على وقت الخطبة فتعجبت فلما وقلت في نفسي لعلهم مع إقبالي أيام الحج لعل بعض الناس الذين يصلون معنا قد بكروا مثلا إلى مكة يعملون في حملات أو في غير ذلك ثم قال لي بعض الإخوة لما سألتهم قالوا لا يشيك كثير من الناس يتأخر أصلا في الحضور إلى المسجد مع أننا نعلم أيها الإخوة أن, أن يوم الجمعة أكثر الناس أصلا ليس عندهم مشاغل وهؤلاء الذين يتأخرون أخشى عليهم أن يكونوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال, لا يزال رجال يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار إذا كنا نعلم الفضائل المترتبة على التبكير إلى صلاة الجمعة بالله أين عهد أولئك الشيبان السابقين من كبار السن الذين كان أحدهم يخرج إلى المسجد الساعة الثامنة والثامنة والنصف في يوم الجمعة تجد أنه لا يزال مبكرا إلى المسجد وفعلا تأتي في الساعة التاسعة إلى المسجد ربما لم تجد لك في الصف الأول مكانا أو ربما أيضا صفين أو ثلاثة وراءه ثم تأتي اليوم سا... ربما صعد الخطيب في ربما في غير هذا المسجد يصعد الخطيب والمسجد ليس فيه إلا ثلاثة صفوف أو أربعة ثم إذا أراد أن يختم خطبة فإذا بالناس يقفون عند الأبواب طيب أين كانوا هؤلاء من بداية الخطبة وكذلك أين كانوا هؤلاء قبل الساعة الحادية عشر أتتكاثر على ربك عز وجل وعلى دينك أن تأتي قبل الخطبة بنصف ساعة أو بساعة أو بساعتين ما الذي يمنعك أن تأتي من الساعة التاسعة وتقلالك جزئين أو ثلاثة قربة إلى الله تعالى أين التنافس في الطاعات كلنا نحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في مراواه البخاري إن لله ملائكة يجلسون عند الأبواب يكتبون الأول فالأول يوم الجمعة فإذا صعد الإمام من برطبة وصحفهم وجلسوا يستمعون للذكر أين الذين يتسابقون لاجل أن تكون أسماؤهم في الصفحات الأولى من صحف الملائكة ويكون الناس يوم القيامة في قربهم من ربهم جل وعلا في يوم المزيد بقدر قربهم من الإيمان في صلاة الجمعة أين الذين يتسابقون إلى ذلك أين الذين تشتاق نفوسهم إلى أن يقربوا من ربهم جل وعلا وينظروا إليه سبحانه وتعالى وتلذوا أبصارهم برؤية يوم القيامة ويكونون أقرب من غيرهم أينهم أين لا يتنافسون فعلا على التبكير إلى الصلاة ما الذي يشغل الناس عموما عن هذا التأخر إلا والله التكاسل وربما الرغبة في النوم او أن الإنسان جالس أحيانا يقلب له جريدة أو ربما على الإنترنت أو أمام قناة فضائية ثم ينظر إلى ساعة ويقول لا نزالوا مبكرين الساعة عشر لا نزالوا مبكرين الساعة دعش فلا يزالوا يتأخر يقول الزركشي فيما يرويه عن الغزالي يقول من أول ما أحدث الناس في المساجد التأخر عن صلاة الجمعة ثم قال ولقد أدركنا الأولين غزالي توفي عام أربعمائة ويقول أدركنا الأولين يخرج أحدهم إلى صلاة الجمعة بيده السراج يخرج إلى صلاة الجمعة بيده سراج يخرج إلى الصلاة بمعنى أنه يخرج من بيته ويصلي الفجر ثم يعود إلى بيته بسراجه فيفطر ثم يخرج إلى الجمعة مباشرة قبل أن تطلع الشمس فيحتاج أن يكون معه سراج لأجل الحفر التي في الطريق والحشائش وربما الثعابين والعقارب يحتاج أن ينظر إلى الطريق لأنه لا يزال ظلمة لا يزال ظلام ما طلعت الشمس وربما لم, لم, لم, لم تسفر الدنيا ويخرج إلى صلاة الجمعة وأعرف اليوم أعرفهم اليوم من الأخيار من يذهب إلى صلاة الجمعة من الساعة السابعة والسابعة والنصف أعرفهم شخصيا ويذهب جزاها الله خير ويجلس في المسجد حتى يصعد الإمام المنبر ويكون قد جلس قبل الخطوة ربما خمس ساعات في المسجد تقربا إلى الله تعالى أين أمثال هؤلاء ممن فعلا عندهم حرص وتعظيم وشوق وقلوب معلقة بالمساجد نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم سبع وهو الله في ظله ورجل معلق في المساجد طيب علق قلبه في المساجد طيب أين هؤلاء الذين فعلا قلوبهم معلقة بالمساجد أين هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لما ذكر الكفارات قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط, فذلك الرباط أين الذين يبكرون ينتظرون الصلاة أين ربما لو الواحد عنده حجز في طائرة لبكر بعدها قبلها بساعتين أو ربما لو أنه أراد أن يخطب فتاة وتزين وذهب لينظر إليها النظرة الشرعية ربما بكر قبل الموعد بساعة أو ساعتين يطوف حول بيتهم وينتظر مجيء الوقت أرف لا يحق لنا أن تشتاق قلوبنا وأن تتعلق قلوبنا فعلا بهذه الصلاة وأن يبكر الإنسان إليها فالله الله أيها الأحبة الكرام الله الله بالتبكير إليها وبالمسارعة إلى الطاعات فلعل هذه والله آخر صلاة تصليها وما أدرك فعلا لعلها آخر صلاة تصليها أنت الآن في العشرين أو الثلاثين أو الأربعين ربما من يدري ربما كان عمرك أقل مما أنت تصور مما تخطط ثم تبدأ تقول يا ليتني بكرت إلى الصلاة يا ليتني حافظت على الفجر يا ليتني أدركت مواسم الخيرات واهتبلتها وعملت فيها أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا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 اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين في كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين